الكتاب لدينا لعلي الحكيم أفنظّر بعنك الذكر صفحة إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي إن في الأولين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 الذين هم عند الرحمن اناساء اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم الا يخرصون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 مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على وَإِنَّ عَلاَءَ آلِهَتِهِم مُّقْتَدُونَ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِّمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرسِلتَ كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، إني براءٌ مما تعبدون.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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ذرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون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 وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ مُقَرِينَ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمِينَ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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنقُصُونَ فِي فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه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 ما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون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 إنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولم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 لقد جئناكم بالحق ولكن جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَظِّ كَارِهُنَّ أَمْ أبرموا أمرا فإنا مبرمون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 إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون